بارا توازن الحياة انت رقيها إذا ارتقيتي وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنتي رقيها إذا ارتقيتي وجود عالم جميل رسالة لها تأتي بكل فخر بالوردة بالنادل تقيتي فيا أزيان وكل زين بك يزين كل وقتي فراشة بكل فخر بالوردة بالنادل تقيتي فيا أزيان وكل Trevina, عندك dig äktedåda. مثل ما رأيتي jag såg. ونبتدي بما صنعتي صنعتي lyckas عندك vi Så tar vi dig tillbaka till dig. Så tar vi dig tillbaka till dig. Så tar vi dig tillbaka till dig. Så tar vi dig tillbaka لكل حلم سينتهي وازنوا الحياه, وزن الحياة في رقيها الوجود علن من جنينه لها اتيت فركاتم بكل تفن بالوردي بالندى التفاي بهازيان هي كل وقتي فرشته بكل طق بالورد بالندى إلتقيتي فيا